الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة في قصيدة على حين عاتبت المشيط أتاك مرء مستبطن لي بغضطا له من عدو مثل ذلك شافع أتاك بقول هل هل النسج كاذب؟ ولم يأت بالحق الذي هو ناصع أتاك بقولي لم أكن لأقوله ولو كُبلت في ساعدي الجوامع حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأث من ذو أمة وهو طائع بمصطحبات من لصاف وسبرة يذرن إلالا سيرهن التدافع سماما تباري الريح خوصا عيونها لهن رذايا بالطريق ودائع عليهن شعف عامدون لحجهم فهن كأطراف الحني خواضع لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو رافع فإن كنت لا ذو الضغن عني مكذب ولا حلفي على البراءة نافع ولا أنا مأمون بشيء أقوله وأنت بأمر لا محالة واقع فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خلت أن المنتأ عنك واسع خطى طيف حجن في حبال متينة تمد بها أيدي إليك نوازع أتوعد عبدا لم يخنك أمانة وتترك عبدا ظالما وهو ظالع وأنت ربيع ينعش الناس سيبه وسيف أعيرته المنية قاطع أبى الله إلا عدله ووفاءه فلن نكر معروف ولا العرف ضائع وتسقى إذا ما شئت غير مصرد بزوراء في حافاتها المسك كانع. ليهنئ بني ذبيان قال في أمر بني عامر معربا بزرعة ابن عامر ليهنئ بني دبيان أن بلادهم خلت لهم من كل مولى وتابع سوى أسد يحمونها كل شارق بألف كمي سلاح ودارع قعودا على آل الوجيه ولاحق يقيمون حولياتها بالمقارع يهزون أرناحا طوالا متونها بأيد طوال عاريات الأشاجع فدع عنك قوما لا عتاب عليهم هم ألحقوا عبسا بأرض القعاقع وقد عصرت من دونهم بأكفهم بن عامر عصر المخاض الموانعي فما أنا في سهم ولا نصر مالك ومولاهم عبد ابن سعد بطامع إذا نزلوا ذات ضرغد فعتائدا يغنيهم فيها نقيق الضفاضع قعودا لدى أبياتهم يسمدونها رم الله في تلك الأنوف الكوانع وإن يرجع النعمان يمدح النعمان ابن الحارث الأزغر وقد خرج إلى بعض متنزهات وإن يرجع النعمان نفرح ونتهج ويأتي معدا ملكها وربيعها ويرجع إلى غسان ملك وسؤدد وتلك المنى لو أننا نستطيعها وإن يهلك النعمان تعرى مطيه ويلقى إلى جنب الفناء قطوعها وطنحت حصان آخر الليل نحتطا فقد غض منها أو تكاد ضلوعها على إثر خير الناس إن كان هالكا وإن كان في جنب الفتاة ضيعها إن المحب لمن يحب مطيع تعف الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في المقال بديع لو كنت تصدق حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع حرف اللام. إن المنية موعد. يرث النعمان ابن الحارث ابن أبي شمر الغثان. دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصاب المرء والشيب شامل. وقفت بربع الدار. قد غير البلا معارفها والساريات الحوافل أسائل عن سعدا وقد مر بعدنا على عرصات الدار سبع كوامل فسليت ما عندي بروحة عرمس تخب برحلي تارة وتناقل موثقة الأنساء مدورة القرار نعوب إذا كل العتاق المراسل كأني شددت الرحلة حين تشذرت على قارح مما تضمن عاقله أقب كعقد الأندري مسحج حزابية قد كدمته المساحل أدر بجرداء النسالة سمحجن يقلبها إذ أوعزته الحلائل إذا جاهدته الشد جد وإن ونتفاق طلوان ولا متخاذل وإن هبطا سهلا أثار عجاجة وإن علوا حذنا تشضت جنادل وربي بني البرشاء ذهل وقيفها وشيبانا حيث استبهلتها المنازل لقد غالني ما فرها وتقطعت لروعاتها مني القوى والوسائل فلا يهنئ الأعداء مصرع ملكهم وما عتقت منه تميم ووائل وكانت لهم ربعية يحضرونها إذا خضخضت ماء السماء القبائل يسير بها النعمان تغلي قدوره تجيس بأسباب المنايا المراجل تحث الحدات جالزا بردائه يقي حجبيه ما تثير القنابل يقول رجال ينكرون خلقتي لعل زيادا لا أبى لك غافل أبى غفلتي أني إذا ما ذكرته تحرك داء في فؤادي داخل وأن تلادي إن ذكرت وشكتي ومهري وما ضمت لدي الأنامل حباؤك والعيس العتاق كأنها هجان المها تحدى عليها الرحائل فإن قد ودعت غير مذمم أواسي ملك تثبتتها الأوائل فلا تبعدا إن المنية موعد وكل امرئ يوما به الحال زائل فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل فإن تحيا لا أمل الحياة وإن تمت ثما في حياتي بعد موتك طائل فآبى مصلوه بعين جلية وغوذر بالجولان حزم ونائل سقى غيث قبرا بين بصرى وجاسم بغيث من الوسمي قطر ووابل ولا زال ريحان ومسك وعنبر على منتهاه ديمة ثم هاطل وينبت حوزانا وعوفا منورا فأتبعه من خير ما قال قائل بك حارث الجولان من فقد ربه وحوران منهم موحش متضائل قعودا له غسان يرجون أوبه وترك ورهت الأعجمين وكابلو أهاجك من أسماء في غضب عمرو بن الحارث الأصغر الغساني لبني مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان أهاجك من أسماء رسم المنازل بروضة نعيم فذات الأجاول أربك بها الأرواح حتى كأنما تهادين أعلى تربها بالمناخل وكل منث مكثهر صحابه كميش التوالي مرتعين الأسافل إذا رجفت فيه رحا مرجحنة تبعق فجاج غزير الحوافل عهدت بها حيا كراما فبدلت. خناطل آجال النعام الجوافل ترى كل ذيال يعارض ربربا على كل رجاف من الرمل هائل يسرن الحطى حتى يباشرن برده إذا الشمس مجت ريقها بالكلاكل وناجية عديت في مكن لاحب كثحل اليماني قاصد للمناهل له خلج تهوي فرادا وترعوي إلى كل ذي رين باب الشواكل وإني عداني عن لقائك حادث وهم أتى من دون همك شاغل نفحت بني عوف فلم يتقبل وفاتي ولم تنجح لديهم وسائل فقلت لهم لا أعرفن عقائلا رعابيب من جنبي أريك وعاقل دوارب بالأيدي وراء براغذ حسان كآرام الصريم الخوادل خلال المطايا يتصلن وقد أتت قنان أبير دونها والكواتل وخلّوا له بين الجناب وعالج فراق الخليط ذل الاذاك المزايل ولا اعرفني بعدما نهيتكم اجابل يوما في شوي وجامل وبيض غريرات تفيض دموعها بمستكره يذرينه بالانامل وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارتي عاقلي مخافة عمر أن تكون جياده يقدن إلينا بين حاف وناعلي إذا استعجلوها عن سجية مشيها تتلع في أعناقها بالجحافل شوازبك الأجلام قد آل رمها سماحيق صفرا في تليل وفائلي ويقبثن بالأولاد في كل منزل تشحط في أسلائها كالوسائل ترى عافيات الطير قد وثقت لها بشبع من السخل العتاق الأكائل برى وقع الصوان حد نصورها فهن لطاف كالصعاد الذوابل مقرنة بالعيس والأدم القنا عليها الخبور مقبات المراجل وكل صموت نسلة تبعية ونزل سليم كل قضاء زائل علين بكديون وأبطن كرة فهن وضاء صافيات القلائل عتاد امرئ لا ينقض البعد همه طلوب الأعادي واضح غير خامل تحين بكفيه المنايا وتارة تسحان صحا من عطاء ونائل إذا حل بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائل يا ام بربعي كامن زهائه إذا هبط الصحراء حرة راجلي امن ظلامه الدمن البوالي يمدح النعمان بن المنذر امن ظلامه الدمن البوالي بمرصد الحبي إلى وعالي فأمواه الدمى فعوي بعد أحياء حلال تأبدا لا ترى إلا صوارا بمرقوم عليه العهد خالي تعاورها السواري والغواد وما تذر الرياح من الرمال أثيث نفته جعد تراه به عود المطافل والمتال يكشفن الألاء مذينات بغابر دينة الصحم الطوال كأن كشو حاهن مبطنات إلى فوق الكعوب برود حال فلما أن رأيت الدار قفرا وخالف بال أهل الدار بالي نهضت إلى عذافرة صموت مذكرة تجل عن الكلال فداء لمرئ صارت إليه بعذرة ربها عمي وخالي ومن يغرف من النعمال سجلا فليس كمن يتيه في الضلال فإن كنت امرأا قد سؤت ضما بعبدك والخطوب إلى تبالي فأرسل إلى بني دبيان فسأل ولا تعجل إلي عن السؤال فلا عمر الذي أثني عليه وما رفع الحجيز إلى إلالي لما أغفلت شكرك فانتفحني وكيف ومن عطائك جل مالي ولو كفت اليمين بغتك خونا لأفردت اليمين من الشمال ولكن لا تخان الدهر عندي وعند الله تزية الرجال له بحر يقمس بالعدولي والخلج المحملة الثقال مضر بالقصور يزود عنها قراقر النبيت إلى التلال وهوب للمخيسة النواجي عليها القانئات من الرحال موضع القصطاف تخف الأرض إن تفتقدك يوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلة لأنك موضع القصطاف منها فتمنع جانبيها أن تميلها حدثوني بني الشقيقة يهز النعمان حدثوني بني الشقيقة ما يمنع فقعا بقرقر ان يزول قبح الله ثم تنى بلعن وارث الصائغ الجبان الجهول من يضر الادنى ويعجز عن ضر اقافي ومن يخون الخليل يجمع الجيش ذل الالوف ويغزي ثم لا يرزأ العدو فسيلا ماذا رزئنا به ماذا رزئنا به من حية ذكر نضمانة بالرضايا صل أطلال لا يهنئ الناس ما يرعون من كلئ وما يسوقون من أهل ومن مالي بعد ابن عاتكة الثاوي على أبوا أضحى ببلدة لا عم ولا خالي سهل الخضيقة مشاء بأقدمه إلى ذوات الزرى حمال أسقال حسب الخليلين نأي الأرض بينهما هذا عليها وهذا تحتها بالي حرف الميم. بانت سعاد بانت سعاد وأمسى حبلها جذما واحتلت الشرع فالأجزاع من إضما إحدى بلي وما هام الفؤاد بها إلا استفاها وإلا ذكرة حلما ليست من السود أعقابا إذا صرفت. ولا تبيع بجنبي نخلة البرما غراء أكمل من يمشي على قدم حسنا وأملح من حاورته الكلمة قالت أراك أخا رحل وراحلة تغشى متالف لم ينظرك الهرمة حياك ربي فإن لا يحل لنا له النساء وَإِنَّ الدِّيبَ قَدْ عَزَمَا مُسَمِّرِينَ عَلَى خَوْفٍ مُزَمَّمَةِ النَّرْدِ الْإِلَاهَا وَنَرْذُ الْبِرَّ وَالطُّعَمَا هَلَّا سَأَلْتِ بَنِي ذُبْيَانَةَ مَا حَسِبِ إِذَا الدُّخَانُ تَغَشَّى الْأَصْمَتَ الْبَرَمَا وَهَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ أُرُلٍ تُذِي مَعَ اللَّيْلِ مِنْ صُرَّادِهَا صِرْمَا ذُبَابَ ظِلَالِ اتَيْنَا التين عن عُرُبٍ جُزِجْنَا غَيْمًا قَلِيلًا مَاؤُهُ سَبِيلًا يُنْبِئُكِ ذُو عَرْضِهِمْ عَنِّي وَعَالِمُهُمْ وَلَيْسَ جَاهِلٌ شَيْءَ مِثْلَ مَنْ عَلِمَ إِنِّي أُتَمِّمُ أَيْسَارِي وَأَمْنَحُهُمْ مَثْنَى الْأَيَادِ وَأَكْثُرُ جَثْمَةَ الْأُدُمَا وأقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت بعد الكلال تشكل أين والسأم كادت تساقطني رحلي وميثارتي بذي المجاز ولم يحسس به نعمة من قول حرمية قالت وقد ضعن هل في مخفيكم من يشتري أدم قلت لها وهي تسعى تحت لبتها لا تحطمنك إن البيع قد ذرم باتت ثلاث ليال ثم واحدة بذي المجاز تراعي منزلا زيما فانشق عنها عمود الصبح جافلة عدوا في تخاف القانص اللحم تحيد عن الثمن سود أسافله مشي الإماء الغواد تحمل الحزمة أو ذوه شوم بات منكرسا في ليلة من جمادة أخضلت ديما بات بحقس من البقار يحفزها إذا استكث قليلا تربه الهدم مولي الريح روقيه وجبهته كالهبراكي تنحى ينفخ الفحمة حتى غدا مثل مصل السيف منصلفا يقر الأماعز من نيان والأكمة يا بؤس الجهل كانت بنو عامر قد بعثت إلى حصن من حديثة وعيين من حصن أن يقطعوا حلف ما بينكم وبين بني أبى وألحقوهم ببني كنال ونحالفكم فنحن بنو أبيكم فلما هن رينا بذلك قالت لهم بن زبيان أخرجوا من فيكم من الفلفاء ونخرج من فينا فأدب فقال بغ لزرعت ابن عمرو العامري قالت بن عامر خالوا بني أسد يا بؤس للجهل برارا لأقوام يقبل البلاء فلا نبغي بهم بدلا ولا نريد خلاء بعد إحكام فصالحونا جميعا إن بدا لكم ولا تقولوا لنا أمثالها عام إني لا عليكم أن يكون لكم من أجل بغضائهم يوم كأيام تبدو كواكبه والشمس طالعة لا النور نور ولا الإظلام إظلام أو تذجر مكفهرا لا كفاء له كالليل يخلط أسراما بأسرام مستحكي حلق المادي يقدمهم سم العرانين درابون للهام لهم لواء بكفي ماجد بطل لا يقطع الخرق إلا طرفه ثام يهجي كتائب خضرا ليس يعصمها إلا ابتدار إلى موت بإلجام كم غادرت خيلنا منكم بمعترك للخامعات أكفا بعد أقدامي يا رب ذات خليل قد فجعنا به وموتمين وكانوا غير أيتامي والخيل تعلم أن في تجاولنا عند الطعام ألو بؤس وإنعام ولوا وكبسهم يكبو لجبهته عند الكمات صريعا جوفه دامي لا يبعد الله جيرانا يمدح غسان حين ارتحل من عندهم راجعا لا يبعد الله جيرانا تركتهم مثل المصابيح تجل ليلة الظلم لا يبرمون إذا ما أفق جلله برد الشتاء من الانحال كالدم هم الملوك وأبناء الملوك لهم فضل على الناس في الأواء والنعم أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات والاثم. انتهى صרית الثاني من ديوان النابغة الدبياني، وله بقية على صרית الثالث.